بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ تُ مِنين إِ مَلْمُومِونَ الذيينَ إذذُكِرَ الله وَجِلَت قُلوبُهُم وَإِذَا تَُتْ عَلَمُأَ يَتُ زَدَتُمُ إمَانَ وَلَ رَّم ييتَوكلُون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 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 نُعَسٰى اَمَنَتَ مِن وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِي يَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ لِقَدَمٍ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمنوا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 الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذي توم الذين كفروا زحفا فناتو لوهم لدبر ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا الا متحرفا للقتالا ومتحيزا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان ان الله يحول بين المرء وقلبه وان انه اليه تحشرون وانتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا الله شديد العقاب واذكروا إذا انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم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 أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن تتقوا يَقُولُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانَهُ وَيَكفِّرُ عَنكُمْ وَيَكفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفضل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 من السماء أويتنا أويتنا بعذاب نليم وما كان الله ليعذبهم وأم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 كون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءه وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا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 ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ وَيُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مضت سنة قاتلوا الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان ان تفوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 أَرَأَمَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ أُولَٰئِكَ غَرَّهُمْ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 وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِإِيلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ إل فَأَخَذَمُ اللَّهُ, الله بِذُنُ بم إِن اللهَّه قوَوم شَديدُ النعقابَ ذَلِكَ بِأَن اللَّهَ لَم يَكُم غَيرًا نِعمَتََ النَّعمَهَا أَنَّمَهَا عَ قَوْ مِن مَا بِأَفُسِهم. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عهدهم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قوم خيانة فانبذ, فانبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا يُحْضِرُونَ لَكُمْ وَمَا يُخْفُونَ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 يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبون يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم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 ما كان لنبيئنا يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لَ السَّكُم فيِيمَا أَخَدُّم عَذاابُ النَّظيم فَكُل مِمَّا غَنِمتُم حَلَلَ طَييبَ وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّ غَفُور الرَّحيم يا أَهًَا النَّبِيم قل لمن في ايديكم في ايديكم من الاسرائي يعلم الله اي يعلم الله في قلوبكم خيري يوتكم يوتكم خيرا مما اخذ منكم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 بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم بل يَتيم مِن شيءَ إ حَ يُهجرِوا وَإِنْتَو صَروكُم فيِي الذين فَعَلَكُم النَّص فَعَلَكُم النَّصرُ إَِّا على قَوْمِن بَلَك وَبنَ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 in ali